وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَاعْرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالُوا تُؤْنِي بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَعُونَ أَنْ أُفِ الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْذِلِينَ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ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 الَّذِي كَيْلُوا فَأَوْسَى مَعَنَا أَخونا نَكْتَل وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ قُلْ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ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 آلِكَ كَيلَُسير قَالَ أَن أُرسِلَ مَاكُمْ حََّاتُ تُِ مَوْوسِقَم مِنَ اللَّهِ لََأتُن دَنِي بِه إِلَّا أَي يُحاطَ بِكُمْ فَلَم م آتَوهُ مَوْوسِقَهُْ قَالَ اللَُّ عَلَ مَا نَقُولُ وَكيل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 وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوْءَاهُ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتِئسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ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 117. ثم استخرجها من وعاء أخيه 118. كذلك كدنال يوسف 119. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله 110. نرفع درجات من نشاء. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ قَالُوا إِنَّ يَسْرَقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْوَاهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا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 119. وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين 110. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون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 فَلَمَّا دَقَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَا اسْنَا وَأَهْلَنَا وَجَدْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاتٍ فَأَوْفِلَنَا فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقُوا عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ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 إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِر فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ قُولُوا تَعَالَى اللَّهُ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قُل لَّا تَسْأَمُوا عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين إذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين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 ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وَقَالَ يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني مِنَ السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن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 وَمَا كَانَتْ لَدَيْهِمْ إِلَّا أَنْ يَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يُمْكِرُونَ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرِصْتَ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ مِن آيَتِهِ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ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 وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَذٰلِكَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّىٰ إِذَا اشْتَـيَأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمُ النَّصْرُ فَنَجَّىٰ مَن شَاءَ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 ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر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 كُلُّ يَدٍ جَرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يَفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِرَبِّكُمْ تُوقِنُونَ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا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 من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٌ لِقَوْمٍ يَقْتُلُونَ وَإِنْ تَعْجَبْ فَحَجَبَهُمْ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بربهم وَأُولَئِكَ الْأَوْلَانُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارُ هُمْ فِيهَا خَالِنُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسِّيئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ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 سَوَاءٌ مِّنكُمْ مَّن أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَن هُوَ مُسْتَخْفٍّ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته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 إِلَّا كَبَاسٌ يطْكَفُ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ يَلِي بِالظَّفَا وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ قُلْ <تصفيق> مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهِ قُلْ أَفَاتَّقَلْتُمْ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 فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدْرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَبِيَّا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ بِدِغَأٍ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ دَفَّاءَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ دَفَّاءَ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّسْفَيَمْكُثُ فِي الْأُذَى كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى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 وَالَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُصْلِحُوا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ الْحِسَابَ 119 والذين صبروا بتغاء وجه ربهم وأقوموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيتا ويدرؤون, ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم حكم الدار يَنَّتُ عَدْنِي يَدْخُلُونَهَا وَمَا أَرْصَلَ حِسَابٌ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَالْأَذْيَاتِيمِ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبُ الدار.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 اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْكَ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ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 إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهذئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت 117. وجعلوا لله شركاء قل سموهم أن تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أن بظاهر من القول 118. بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل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 111. مثل الجنة التي يعد المتقون 112. تجري من تحتها الأنهار 113. أكلها دائم وظلها 114. تلك عقب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 يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِنَّمَا نُرِي نَكَ بَعْضَ الَّذِينَ عَدُّهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا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 يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عَقَبَتْ دَاهُ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ يَعْدِلُ اللَّهَ عِلْمُ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 117. أولئك في ضلال بعيد 118. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم 119. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم وَلَقدَدَ أَررسَل النامُوسَ بِآياتنَا أَن أأَخرجَ قَوْمَكَ مِنَ الللماتاتلَ النُورِ وَذَكرِرهُ بِأَامِ الل إن فِي ذَِكَ لآيات لِكُلِّ فَبَّار شَكُول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 فَبِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ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 وَقَالُوا إِنَّكَ فَرَرْنَا بِمَا أُوسِلْتُم بِهِ وَإِنَّ لَنَا فِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبَ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ مَنْ يَغْفِرُ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا 119. وما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان قَالَتْ 110. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على مِنْ يشاء من عباده. وَمَا كَانَ لَنَأَن نَأتِيَكُون بِسُطُونٍ إِلَّا بِئِن اللَّ وَعَلَى اللهَّه فَلَيتَوكَّلِمُؤْمنِنون وَمَا لَنَالانَتَ وَككَّلَ على اللهَِّ وَقَدهَدَان سُبُلَنَا وَل نَشْبَِّ عَلَ مَا آذَيتُمُونَ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 ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مخامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جنم ويسقى من ماء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 113. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف 114. لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد 115. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق اي شيء يذهب بكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقالوا ضعفاء اولئك استكبروا ان كنا لكم إن كُنَّ لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ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 118. تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت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 ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يسبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة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 وَجَعَلُوا لِلَّهِ آ نِدَا دَ الَّذِي يُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ قُل تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إلى النار قل لعِبادي الذين آمنوا ويقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعالنية من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه من قبل ان يأتي يوم لا ولا خِلال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 118. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين 119. وسخر لكم الليل والنهار 110. وآتاكم من وَإِن ما سألتموه 111. وإن تعدوا الله لا تحصوها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 رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَجْعَلِ الْأَفْئِدَةَ مِنَّا سَكِينَةً النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نعلن.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 117 رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء 118 ربنا اغفر لي ولواردي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب 119 ولا تحسب أن الله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 وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَا لَيْتَنَا نَعُودُ إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِيبُ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعُ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا تَقْسِمُونَهُ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ 119 وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال 110 وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم نبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد الخهار وترى المجرمين يومئذهم 118. مقرنين في الأصفاد 119. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار 110. ليجزي الله كل نفس ما كسبت 111. إن الله سريع الحساب هذا بلاغ ناس ولينذروا به وليقلموا وليعلموا, وليعلموا ان ما هو اله واحد وليذكر اول الالباب